والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فَأُولَئِكَ الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الْأَرْضِ وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد اذ أمرتك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 قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم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 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني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 وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.